And if not... رَحْمَن إِنَّكَ أَنتَ اللَّوَب رَبَّنَا إِنَّ خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها Oh. Why me I don't. الأطير ذَ ربها رَبٌّ بَطُولٌ أَسَنِيَ أَبَتَ هَلاَتَن Thank <laughs> you. اذ <تصفيق> قال تقوم بأيات من ربكم فاتقوا الله. سَأَلَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنصار Yeah. Hey ويأخذ <تصفيق> بعضنا قَفْ الله اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إن منهم لفرقين لون ألسنتهم بالكتاب لتعسبو من الكتاب, لتحسبوا من الكتاب that will وإذ <تصفيق> أخذهم go um... فَغَيْرَ ذِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وشهدوا ان الرسول أحق و جاءهم البينات والله ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم أليفا وما كان إِنَّ أَوَّلَ بيت يوضع للناس من الذي بكت سَطَقَى إِلَيْهِ سَبِيلٌ لفضيله الدكتور محمد there Ja. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه إن <تصفيق> تمسك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وجنات تجري من تحتها الأنهار قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي سيانجيزي الله ور وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ثماوان يُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَفَرُّقَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا رَمِيُنَزِلَ بِنِسُ الْقَصْرِ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا Leven صما في قلوبكم والله علي ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير من الله ورحمة لمغفرة من وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ولو كنت فظا وليظ القلب لَنْ فضوا من اولي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فَإِذَا عزمت فتوت Ik عن نادى <تصفيق> الله الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر النظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد ويمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لم يمس فقد كذب رشود عذاب ولهم عذاب أليم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم شيء ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا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 لقوا ربهم لهم جنات لَهُمْ جنات تجري من تحتها الألحاب Ja, maar...